ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلقاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ